ننتقل إلى قعد الأدلة النبوية أنا أخذنا آخر قعدة أخذناها وقفنا عند قعدة هل الأنبياء معصمون أم لا صح قلنا ذلك هل الأنبياء معصمون أم لا عندنا حديث كثير جدا منها قول أنهم سلم مبالوا أقوام يتنزؤون عن شيء أصنعه فوالله إني لأعلامكم بالله وأشدهم له خشية وأيضا حديث إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه أو خذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما انا بشر هذا حديث المياه صحي هذا حديث المياه صحي إذا أمر ربما سلم بأمر لابد أن نستمع لكن هناك أمور قال أنتم أعلم بشيء دنيا دنياكم أو بشيء حياتكم هذه مسألة ليست على الإطلاق هذه مسألة موجهة في وقاء عيام فقط والذي أخذها بالعموم ليسقط حكم الله جل في مصيبه جاء الملبلسون فاخذوا هذا الحديث وقالوا يعني هو النبي هيعرف ان في ان في معجون اسنان لا انا قال طبيب طبيب رفيع جدا المستوى قال لي هذا الكلام قال لي ان ربنا يعرف ان في شامبو في الزمان دوت يعني المفروض ما نكذبش كده قلت له الحمد لله ان انت جاهل فطبعا الراجل انهار قلت له ايش تقول هو طبيب له مكان ده هو يعني جناح طبي عالي جدا قلت له انت جاهل احمد لله انك جاهل لان لولا لو لم تكن جاهلا الان لكفرتك الان أنت تحسب أن الله جاء عليه أجهل شيئا فهذه المصيبة يأتي بقى بعض أهل الدين يلبسون على الناس بأدى بأدى مثل هذا الأحاديث كما جاء قائلهم الملبس الأكبر وهو غير مطقن العلم لو وقف أمام طالب علم ستخور قوات لكن المشكلة بيلبس ويأتي بأقوال العلماء يلبس على الناس ويقول لك المتشددون يجعلوننا أحادية المذن ما أنا حق وليد أبيباط نحن نرفض أحادية المذن نحن نتكلم بإنصاف بكل المخالف وغير المخالف ونقول ان العلم حقا وإتقان العلم أن تقف سلمة تسلم أدلتك وأن ترد على المخالف وتزبط قوة, قوة ما تبنيت هذا هو العلم إنما أنا حصر وقص على قول واحد وأقول للناس هتأخذوا بالقول ده مدى تتطعر عبدكم هذا ما يصح ليس هذا من العلم العلم كما قال ابن المديني وغيره قال لا لا لم يصل للأتش... يجتم رائحة العلم لم يعرف الخلاف إن صاف لكن هو يلبس على الناس يأتي بحديث صحيح مسلم يقول وأن النبي قال له وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا فلا, فلا تفعل وينزلهم على حكمك قالوا انظر الآن هو قالوا لا انظروا منزلش... أنت حكم لا بعدش عرفه هذا تلبيس على الناس يا أخي أصل أولا ثم تكلم على هذا تطبيق مش تأصير هذا قول النبي له بهذا الكلام تطبيق وليس التقصير أن تقول إن الحكم إلا لله وإن الشريعة هي منبع الأحكار لما نأتي في مسائل غير به فيها مسائل غير منصوص فيها حيكون فيها إيش الاجتهاد وفي الاجتهاد ممكن تصيب ممكن يبقى أنت الآن حتى تعمل القرائم وتنظر في الأدلة حتى تفصل في المسألة المشاهدة فيها فلا تقول بأن فليس لك جرأة أن تقول هذا حكم الله يعني أنا لو رجحت دليل على دليل أقول هذا حكم الله لا كلامي كما قال إمامنا إمام المذهب ماذا قال إمام الشفعيين قال كلامي صواب يحتمل هو هذا أدين الله ذلك هذا راجح عندي وكلام صاحبي خطأ يحتمل يحتمل طبعا ادا في خلق اصول الاعتقاد خلق اصول الاعتقاد فلذلك نحن بنقول ان المساله لا تتوسع يعني يقول لك ان الرسول قال انتم اعلم بشؤون دنياكم يبقى ما ذلك ساء ترك كلام لا, لا انتم ما في صغير ولا كبير إلا في كتاب الله كما قال علي بن ابي طالب العلم في كتاب الله قال ما من شيء إلا هو في كتاب الله والشافعي رحمه الله الشافعي قال ما من نازلة الا في كتاب الله يحلها علمها من علمها وجاهلها من من جهلها المسألة ليست بـ بـ بهذا التوسعة التي يتوسع بأول ذلك كما قلت لكم باب العلم أي واحد يريد يلبس على الناس ليس يلبس بالباطل الشيطان نفسه لا يمكن أن يفتن المرء بالباطل فقط الشيطان لابد أن يجرك بإيش؟ ببعض الحق عشان يلبس عليك هو الآن برسيس العابد ده وقع على المرأة كيف قال له انزل دي امرأة من الجمال بمكان انت ملوحت الوحك انزل فافعل فا بها ما جئت وعلي. صحيح؟ ايش اللي قال له؟ ايش جاب؟ كيف جره؟ ولذلك الله على قال لا تتبعوا الشيطان لأنه وحش كبير صح؟ لما ما قال ذلك الآية ولا تتبعوا بطوات الشيطان قال لو نزلت وأنست وحشتها ووضعت الطعام وتكلمت معها بكلمة فبعد ما تكلم قال ايه الآن ترى الوحشة وهي وراء الباب خلف الباب ادخل ولما تسمع صوتك تستع تأنس بك ولما تعلم أنك عابد تعبد الله مثل ما تعبد أنت الله أتى بالمسألة وما منا من واحد إلا وسيزل في أدي الزلاة اللهم اغفر لنا على ما نحن فيه نتحدث بما نقع فيه فهو يجرنا يجرنا ببعض الحق ثم يلبس بالباطل ده فلذاك في نقطة حق جوهرية نقطة حق منهم من, من يكون في ظلو والثاني يكون في جفور ونحن على طرفين قيل وإلى الآن الوسطية لازم تنطمس هواء اللي معه الحق لابد ينطمس لأن الحق هيظر الباطل إيشه من يخالف فابد يموت لابد يموت لكن الحق لا يموت خاب وخسر من ظن ذلك ومن نصر الله حقا نصره الله حقا ومن صدق الله حق صدق الله حقا هكذا ما كان لله يبقى ما كان لله دامه اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل وان كان التلبيس تلبيس شياطين فوق الشياطين لكن هي المساله يسيرة. فنحن كما قلنا حديث الرسول انتم اعلم بشؤونكم لا يكون على التوسعه وعلى الاطلاق حتى نقول كل الناس ان انتم اعلم باموركم اللي اللي بيتعاملوا بيها ادي سين فانتوا لا انتوا اسعو باع الامور باد الامور وبعدين انا العجيب كل العجب كل العجب ان الناس يقولون احترام وتوقير وتعظيم ما سمعنا ذلك في كتاب ربنا ما سمعنا احترام احترام حكم الله تعظيم حكم الله تبديل حكم الله يمشي حكم الله على الجميع ولأن حكم الله للفعله هو الخير والأصلح للناس لم نسمع بذلك الحال بل من قال بذلك فهو مهوس مجنون لابد أن يعاقب لكن أي شيء آخر ممكن يحترم غير كتاب الله للفعله اللهم رحمك اللهم إنا نبرأ إليك من هذا اللهم ما لنا من تعظيم إلا تعظيم كتابك وتعظيم شريعتك وحكمك يا رب العالمين فالغرض المقصود ان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون قال انما أنا بشر إذا امرتكم شيء من دينكم فخذوا به وإذا امرتكم شيء من رايي فانما أنا بشر وهذا الحديث ما حديث تلك الغرانيق العلى هذا حديث موضوع هذا حديث موضوع هو طبعا ساق ساق المصنف هذا الحديث على انه ايه على انه يمكن للانبياء ايش يقعوا في الزلل والخطا ولان وقال انما من رايي يبقى اذا له زلل وخطا تلك الغرانيق العلى مصيبه تعرفون أنتم وشفاعتها ترتجع حديث موضوع لا يصح أفلا أكون عبدا شكورا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم فلان وفلان فاحرقوهما ثم قال لا لا لا تحرقوهما لا يحرق بالنار إلا, إلا رب النار وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مغفر لي قطيئتي وجهلي وإصرافي في, أمر وإصرافي في أمري وما أعلم به مني اللهم مغفر لي ما قدمت وما أخرت وما صرت وما أعلنت وما وقال أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وعموم قوله السلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني هذه المسألة صراحة لا علاقة لها بالإيش بالأصول هذه المسألة مقحمة في أبواب الوصول أقحمها أهل الكلام أهل المتكلمون هم الذين يفعلون ذلك يجروننا حتى يظهر ما يتبنون من مسائل عقدية هذا لا علاقة له في الأصول لكن إتماما للفائدة نقول عصمة الأنبياء بالإجماع عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر بالإجماع ظاهرا وباطنا هذا أجمعة أجمع الأمة على ذلك وعصمة الأنبياء في البلاغ بالإجماع عصمة الأنبياء في البلاغ بالإجماع قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهي تفعل ما بلغت رسالته وقال إنما على رسولنا البلاغ وقال النمسلم ألا هل بلغت قال نعم قالوا اللهم فشهد اللهم فشهد, اللهم فشهد, اللهم فشهد وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت من زعم لك بأن محمدا انكتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية لو كان لما قال هذا وقرأت الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بل لغه فالغرض المقصود العصم في البلاغ أيضا بالإجماع يبقى لنا الصغائر هناك إجماع على أن الصغائر محقرات الصغائر لا تقع من الأنبياء أيضا هذا إجماع محقرات الصغائر لا تقع من الأنبياء هناك شزوز يعني بعض الخوارج يقولون يجوز على الأنبياء الكباب بهذا يكونوا جوازوا تكثير الأنبياء مصيبة أهل البدع معوجين وأهل الكلام يقولون لا يمكن لا يمكن على النبي الخطأ ولا السهم لا يمكن على النبي الخطأ ولا على السهم إيش اللي جر هؤلاء المتكلمين لذلك لأنهم لا يتصورون أنه يعني ممكن يقع بالسهم ويكون السهم هذا في البلاغ ما ما استطاع أن يفرقه وأما أهل السنة وجماعة وجمهور المحققين من أهل العلم قالوا يجوز السهم والنسيان والخطأ بل والمعصية للأنبياء وهذا الصحيح والأدلة جيوش في كتاب الله في سنة قال الله دل في أولاد مبينا ذلك وعص آدم ربه فغوى قال وعص تصريح وعص قال إني أعظك لنوح إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وأيضا عندما قال قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا قال الله جل في علاه عفى الله عن كلمه عايزين انت لا عتاب اهو عبس وتولى ان جاءه الاعمى قال الله كل هذه الاتابات فين وين في, في, في القران قال الله جل في علاه لولا كتاب من الله ما سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب او تهديد من الله جل في علاه وايضا قد ورد في الحديث حديث الشفاعه الطويل بأنهم يتوسلون بكل نبي وكل نبي يقول لست انا ليست لي إنما أخطأت خطأا ويذكر ذنبا فيذكر آدم الزنب ويذكر نوح ويذكر موسى وأيضا إبراهيم يقول كذبت في جنب, في جنب الله ثلاث كذبات وأيضا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة إلا يحيى ابن زكريه إلا احيا ابن زكريه وأيضا قال الله سلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فصح أن نقول بأن الأنبياء يمكن أن يقعوا في المعاصي في الصغائر نعم دون محقرات الصغائر محقرات الصغائر لا تتغشي المرؤات لا يصح ولا ينبغي أن يقع فيها نبي ممكن في الصغائر ممكن في الصغائر ولا شيء في ذلك لتصريح قول لله دل في ولا وعصى آدم ربه فغوى وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان تغفر تغفر جمى وأي عبد لك لألمهم وجه الشهد من الحديث ممتاز فيها مواطن ثلاثة أبا معاذ الأولى اللهم ان تغفر تغفر جمى بان تغفر إذا كانت مغفرة يبقى المغفرة لأن الله جاء قال هل منشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما نسع وسره إلى آخرها وأيضا قال في سورة الفتح ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تخ كل ذنب فقال اللهم انت تغفر تغفر جما وين الموضع الثاني واي اي من الفاظ العموم ويدخل العموم يعني يدخل تحتها ايش يدخل تحتها كل عبد يبقى الانبياء يدخلون واي عبد الله لك لا الم واي عبد لك لا ألمة إذا صحيح الرجع في هذه المسألة هو أنه تقدر تقع من الأنبياء لكن ما الحكمة إخوتي الكرام ما الحكمة أن يقع من نبي معصية مع أنه يغفر له مع أنه يرفع حكم ثلاثة أو حكم أربعة أو خمسة حكم كثيرة ما ظهر لنا من الحكم الأول إظهار بشرية الرسم إظهار بشرية الرسم لحسم مادة الغلو قال اجلس إنما أنا من امرأة كانت بها لمكة تاكل قديم وقال ما أجلس إلى جلسة العبد قال النبي قال الله عليه واله النبي أن يقول انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما انا بشر مثلكم قال ان محمد انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون بشر اما اهل الغلو الذين قالوا لا يضل للنبي وخلق من نور فهذا بهتان عظيم نستغفر الله من ذلك لأنه غلو يصل بالمريق أن يغلو بالنبي صلى الله عليه السلام ويصل به إلى درجة الربوبية فنقول اول الأمور هو إثبات بشرية النبي السلام لأنه يعتريه ما يعتري البشر ويأتي عليه ما يأتي على البشر وهذا يسمح لنا أن نقول أن النبي قد صحر لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر الحكمة بأنه بأنه ضاجر في علاه إذا ابتلى العباد بذلك وهم الأنبياء وهم أعظم خطرا عليه لا يأمن أحد إيه؟ على نفسه من الفتم لا يأمن أحد عنه. فيبقى وجلاً مقائفا مرتدفا فالقلوب بين إصبعين وإصابة الرحمن يقلبها كيف يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في كل دعاء نفسلم لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب وكان جل دعاء نفسلم يا مصرف القلوب صرف قلبه لا طاعت حتى, حتى لا يأمن المرء من الفتنة لأن لا يأمنها لا إلا منافق وقد قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه والفائدة والحكمة السلسة هو رفع الدرجات الأنبياء قد يرتفع المرء بالمعصية ما لم يرتفع به بالطاعة تكون له مكان عند الله للفعل فلا يرتقي إليها حتى يعصي فلما يعصي, يأ... فلما يعصي ينكسر ولما ينكسر يذل ويتضرع ويغضع ثم يفتح الله له أبواب المعرفة العظيمة بالله وبأسماء الله الحسنة وصفاته الأولى يعيش كأنه في جنة فيرتقي منزلة فوقه فلقى المنزلة لذلك أجمع العلماء أن آدم عليه السلام ارتقى منزلة فوق المنزلة دي كانت كان عليها قبل أن يأكل من الشجرة فإذن هذه أيضا فيها ما فيها من الصد والأمر الآخر هو عدم التيئيس من رحمة الله جل في أولاه حتى وإن كان الأنبياء قد أخذ عصر مهما علمت من نفسك مهما بلغت ذنوبك عنان السماء فاعلم أن الله جل وعلا يرحم ويغفر وأن الله لا يعجب بالعقوبة هو الذي قال عبدي إنك ما دعوتني ورجعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ولا ابالغ عبد ان انبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي وقال عبد إن, ان اتيتني بقراب الارض خطايا وثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها إيش مغفره فادي ايضا فيها دلاله على عدم التقنيط والتيس من رحمه الله جل في علا القاعدة الثانية وهذا راجح صحيح الذين قالوا إن, ان مسألة غفر الله ما لك ما تقدم من دنبك وما تأخر عفو الله عنك هذا من باب حسنات الأبرار وسيأتي المقرر هذا كلام خطع شواء صراحة هذا الكلام ويقول عصى وعصى عدم ربه كيف تقول بهذا الكلام وين الدليل لك على أن تحيل هذا الكلام الصريح إلى هذا المؤول لا دليل على ذلك فالصحيح بأننا نقول جمهور المحققين من أهل العلم يقولون بأنه قد يطع النبي في المعصية المعصية الصغيرة لا محقرات الصغيرة ويرتقى بعد ذلك بالاستغفار درجة أعلى الى ربه جل في أولاده القاعدة التي تلي هذه القاعدة يجوز النسيان على النبي يجوز النسيان على النبي فعن أهل الكلام أقحم أهل الكلام هذه القواعد في الأصول والحق كما قلنا أنها الأصل بها يجدر بنا أن نقول أنها قواعد في العقيدة الحديث عنه السلام إنما أنا بشأ أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيضا هناك رواية هذه الرواية رواها مالك في الموطة بلغت وهي إني لأنسى إني لا أنسى ولكني أنسى لإيش لأسن إني لا أنسى إيما نفع نفسي النسيان فقالوا إذا لا ينسى إيش اللي جعل أهل الكلام يأتون بهذا الكلام لنهم يقولون لو نسى لكان ذلك قضحا فيه في الرسال وهذا كلام, كلام من الضعف والوهاء بمكان كما سنبيل قال إني لا أنسى ولكني أنسى لأسنى والحمد لله حديث ضعيف حديث ضعيف لم يصح أقول يا إخواتي الكرام الحق أن النسلم ينسى نعم ينسى ويعتري النسيان نعم لأنه بشر وهو لذلك صد الباب قال إنما أنا بشر أنسى كما, كما تنسون فهذه دلالة وضحة جدا على أنه يعامل معاملة البشر وهو يقع فيما يقع فيه البشر من النسيان والسهو وأيضا للإجتاد في الخطأ كل ذلك يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقضح في مقام النبوة إذ مقام النبوة الوحي وما عليه إلا البلاغ والله حفظ له البلاغ قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان على الله جل في علاه ولذلك قال الله قال في علاه إنما على رسولنا البلاغ هو الذي عضده على ذلك ووفقه للبلاغ فإذا وايضا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا منه ف اخذ منهم باليمين وقطع منهم الوثيق ولا حول ولا قوه الا بالله الله أخذ من, من النسرين باليمين وقطع منهم الوثيق ليش لانه لم ايه ايوه لم يبلغ هو قال لو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه وثم لقطعنا منه هل أخذ منه باليمين هل قطع منه الواتين يبقى المقدمة إيش مرفوضة وهي لو تقو... يبقى إذن هو لم يتقول على الله مفهوم ولذلك قال رجاء وأن تقولوا الله ما له تعلموا إذن البلاغ من وظيفة النبي السلام العدنان وردائه قال هل بلاغت قال نعم قال الله ما تشهد اللهم ما ونسيان نمسلم ثابت وكما قلنا يدل على بشرياته صلى نمسلم بالصحابة فارتجت عليه آية نساها ارتجت عليه آية فلما انتهى من الصلاة قال أفي القوم أبي شفوا فضل أبي ابن كعب قال أفي القوم أبي قال نعم يا رسول الله قال ما منعك ما منعه إيه أن يلقنه أن يذكره أن يرد صحيح قال ما منعك فسكت أبي ما كان لي أفعل ذلك بنادي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على من يقرأ بالقرآن فقال رحم الله فلان أذكرني آية كنت قد كنت قد نسيتها كنت قد نسيتها قال رحم الله فلان أذكرا يبدا ذكره بها نسي أم لا نسي فمسألة لسان ثابت وهذا كما قلنا يعني لا علاقة له بالأصول لكن إتماما للفائدة القاعدة التي تلي هذه القاعدة وهي بأن السنة إذا أطلقت لا تكون إلا على سنة النبي سنة إذا أطلقت لا تكون إلا على سنة النبي, سنة على سنة النبي سلام والقرينة هي التي تحدث لنا هل هي سنة الله سلم أم لا وإن كان المقا... التصنيف هنا صعب الصنف يقاعد بأنها تطلب السنة على سنة النبي سنة غير النبي ويستدل بذلك بقول السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين سمها سنة والحق أن هذا لا, لا لا المعتبر أنها إذا أطلقت السنة الذهن يذهب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسيام أن أبا بكر فعل ذلك عمر لما قال حزيفة له استحر القدس في أهل قال كيف نفعل أمر لم يفعله من رسول الله فإذا السنة إذا أطلقت ستكون إلا على النبي ولذلك بعض الأسولين أخطأ خطأ فحشا عندما قال السنة تطلق على فعل النبي أو تقليل النبي او أو كلام النبي وتطلق على غير لذلك هم قالوا إذا جاء الحديث من السنة كذا لا يقولونها مرفوعا لا يعتدون به مرفوعا يقولون أنه يقصد سنة أبي بكر أو سنة إيش هذا خطأ الصحابي لو قال من السنة كن لمن من النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي السلام الصحابية هذا يأخذ السنن من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الروارح الصحيح والسنة للسلم السنة هي الطريقة في اللغة وأما في الاستلاح كل ما أضيفه للسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية نختم بهذه القاعدة الأسرية المهمة طبعا هذه القاعدة قاعدة السنة تطلق على سنة للسلم وغيره تفيدكم دائما في إيش في قول الصاحب هو حج أم هو سنة أم وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام فيها بإذن الله على أنها على أقوال ثلاثة الإنصاف في ذلك طول الصحب الذي لم يخالف له أحد ووافق ظواهر القرآن فهو حجة وغير ذلك فيه كلام قاعدة من الأهمية بمكان ترك الفعل مع قيام المقتدي المقتدي وانتفاء المانع تشريع بالمنع ترك الفعل والمقتدي موجود والمنع منتفي يدل على الحرمة بمعنى أخر تركوا العمل بشيء ما والمقتضي موجود والمانع منتفي يدل على التحريم لسي يمن السلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهرها ما من شيء إلا استعمل ذلك سنة النبي استوعبت كل شيء قال اليهودين لسلمان ومدح فيه قال إن رسولكم علمكم كل شيء قال نعم علمنا كل شيء وذكر حتى كلمة قضاء الحاجة وضح جدا على التعميم ولذلك قال من سلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد لذلك قال من سلام أنا أقوم وأنام وأصوم أفضل وأتزوج النساء فمن رغب عن سناتي فليس, فليس مني فليس مني ترك الفعل مع وجود المقتد والمانع منتفي يدل على الحرمة أدل الأدلة التي نستدل بها على ذلك هو إيش حديث خالد بن وليد عندما جلس حديث بن عباس يعني جلس خالد بن وليد بجانب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فوضعت المائدة وكان من دأب نساء النبي يا رسول الله انظر ما على المائدة كذا فقال يا رسول الله انتبه إنه الضب فامتنع فامتعنع خالد ليش امتنع خالد طبق هنا الآن لا امتنع الامتنع النبي طب المقتضي موجود والمنع منتفي ولم ولم يفعل ايه المقتضي المقتضي الجوع الجوع او الماء او الماء او الطعام محطوط بالضبط حاضر المقتضي موجود منتفي ايش اللي لم نعمل سلم انه ياكل منتفي صح فلما لم يفعل فهم خالد انها على الايه الحرب فبين له ان سيدنا قال لا انه ليس بحرام كل لكنه لم يكن بارض قومي فاجدني ايش اعاف عف فذلك ولا من هنا قالوا اذا ترك الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يدل على الحرمه ده واستدلوا على بهذه القاعده على مسائل خلافيه عظيمه جدا وهي مساله الاذان والإقامة للعيدين وان كان بعض الرما قال بسنيه الاذان للعيدين نقول لا المقتضي موجود والمنع منتفي ولم يفعل دل على سرعة احفظ القاعده المقتضي موجود والمانع منتفي فاذا لم يفعل دل ذلك على التحريم وين المقتضي هنا في الصوات العيديني نعم المقتضي استدعاء الناس استدعاء الناس صحيح لله وإلا فهم شرعوا الأذان في الصوات الجمعة عليمة. استدعاء الناس فالمقتضي موجود والمنع منتفه وين اللي يمنع أي واحد يؤذن طالما المقتضي موجود والمنع منتفي إذا نقول لم يفعل من سلم دلالة, دلالة على الحرم من ذلك أيضا مساله مساله الدعاء بعد الصلاه الدعاء بعد الصلاه ورفع, ورفع اليدين نقول ان النبي قال المقتدي موجوده هو الان دبر كل صلاه دعاء مستجاب دبر كل صلاه دعاء مستجاب دبر كل صلاه دعاء عائشه طيب والنبي لم يدع ولم يرفع يديه مرة واحدة لم ياتي النقل ان صلى دعا خارج الصلاه ولا ولا مرة واحدة وكل الذي جاء في دعاء النبي كان بعد ايه بعد شه منسلم كان يقول اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم قالت عائشه كان تستعيذ بالله من من من القبر لا تركونا في الصلاه دبر الصلاه هنا معناها اخر شيء الدبر هنا هو اخر شيء المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل فلما لم يفعل ذلك على انه على انه ممنوع حرام يبقى الدعاء جماعه في بعد الصلاه الامام يدعو وهما يؤمنون هذه بدعة لان المقتضي موجود والمنع منتفي ولم ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من ذلك ترك زكاة الخيب ان السلام لم يأمر بزكاة الخيب لما لم يأمر ان السلام بزكاة الخيب والمقتضي موجود الحاجة والفاق عند الناس والمنع منتفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذه في الميكروفون تصح حول تصح ليش ما تصح ع شان موجود هو طب وكمل طب ايه, ايه المقتضي هنا انا قلت الصلاه على النبي ما ياخدش الدعاء ليه بقى تجوزوا فين الفضه ده لا ليس ده اللي هذا عام والعلماء يقولون من ضعف طالب العلم ان يستدل بالدليل العام على المساله الخاصه وإلا فأهل البدعب يقولون إيش أحبابنا أولئك يقولون إيش يقولون ما فيه شيء الترك لا يدل على التحريم لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله رب قال وما أتاكم الرسول فإيه فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو ولم يقل وما ترك فتركوه انظر تارف ترد عليه وأيضا يقولون النبي سلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فإيه فورد قال ربي بأيضا من أحدث ما كان من ديننا فليس بإيه فليس برد ويقولونه هو الترك دليل الترك ليس بدليل مسألة وعرة هل الترك دليل؟ يقولونك لا الترك ليس بدليل لأنك لو قلت له الترك دليل ستغلق عليه أبواب البدع لو قلت له الترك ليس بدليل انتهى الموضوع كل شيء لم يفعله النبي يفعله سيادة خير خيرات فإذا نقول هنا الضب للسلام لما امتنع خالد كأنه شعر بأن الامتناع يدل على, على التحريم فقال له هو ليس, ليس بأرض قبل قلنا ايضا زكاة الخيل لم, ي... لم, ي... لم, ي... لم يخرج زكاة الخيل مع حاجة الناس وفاقة الناس والمقدم يوجد المنطف ولما لم يفعل علمنا ان الخيل لا زكاة فيها بل جاء الحديث صريحا من القول بان الخيل لا زكاة فيها من ذلك ايضا التلفظ بالنية التلفظ بالنية تقول نويت وصل للزهر اربع ركعات حاضر خلف امامي الازهري محمد بن احمد مع الجماعة الذين اراهم والذين لا اراهم كل ذلك بدعه وميت لا يقبل الله ذلك فعلاه اخشى ان حاز ممكن يقول لك الصلاه بطلت بهذا الباب لانه ما عامل عمل الناس عليها امور وفواهش فورد التلفظ بالنيه المقتضي موجود والمنع منتفي ولم ولم يفعل لم يوم صلى النبي سلام تلفظ ولو مره واحده في الصلاه فادي السنه التركيه قد يترك النبي سلام ولم بين المقتدي والمنع وكل منع لم ينتفي فاذا نقول تكون السنه التركيه هنا ليست ليست على المنع والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام قيام رمضان ولم يصلي بهم جماعة والمقتضي موجود والمنع إيش؟ منتفي لا المنع غير منتفي هنا موجود أيضا ايش المنع ممتاز خشيت وأن المنع غير منتفي هنا الآن طبعا المنع غير منتفي يبقى نقول لا يمكن أن تستدل بترك النبي على الحمد لله غلق بابل مين لا للبدع لا يمكن أن تستدل بأن ترك النبي السلام في قيام الليل وفعل عمر أنه فعل عمر محدث لا فعل عمر ليس بمحدث صلها النبي ابتداء ومنعه مانع منه ألا وهو خشية أن تفرض عليه فلما مات النبي انتفى المانع ليش انتفى المانع ما كان ممكن تفرض على عمر بن خطاب صح لا لأن اليوم أكملت لكم وبموت النبي انقطع الوحي يبقى الآن الذي خشيها والنبي غير موجود اللي إلا انتفت فالحكم إيش ينتفي وارجع على ما هو عليه بصحة قيام الليل جماعة كما في رمضان اللهم بلغنا رمضان